بوك تو شسنادسة ستة عشر ستة عشر بوري هودا فصول السنة والطقس فصول السنة والطقس وز بوري هودا هذه هي فصول السنة هذه فصول السنه ربيع لتا الربيع الصيف الربيع الصيف خوسين <تصفيق> وزما الخريف والشتاء الخريف والشتاء Лето спекотное. ас хар. ас хар. Улетку летку светить солнце. Фи шамс Фи ас-сайф шамс У мы любім гулять. Фи ас-сайф нухіббу الصيف نحب نذهب نتنزه زيما خلودنا الشتاء بارد الشتاء بارد وزيمكو ايدي سنيه ابو دوشت في الشتاء تثلج او تمطر في الشتاء تثلج او تمطر У зимку في الشتاء نفضل البقاء في البيت. في نفضل البقاء في البيت. холодно. الجو بارد. الجو بارد إنها تمطر. إنها تمطر. ذمة ветер. الجو عاصف. الجو عاصف. دافئ. الجو دافئ. الجو دافئ. الجو مشمس. الجو مشمس. بِغِزْوَبْلَاشْنَا الْجَو صَافٍ الْجَو صَافٍ يَا كُويَ سُونْيَا نَادْفُورْيَا كَيْفَ التَّقْسُ الْيَوْم كَيْفَ التَّقْسُ الْيَوْم سُونْيَا خُولَادْنَا الْيَوْم سنة اليوم الجو اليوم الجو دافئ, اليوم الجو دافئ.